الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت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 في بالشمس من المشرق فات بها مِنَ المغرب فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الضالين او كالذي مر على قريه وهي خاوية على قال قَالَ أَنَّ يُحْيِيهَا فِيهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ الَّذِي اسْتَأْمَنَ 100 عَامٍ فَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ